السلام عليكم ورحمة الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعض الأصل الخامس من أصول الإيمان في كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان قال الشيخ الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر سمي باليوم الآخر وهذا اسم من أسماء يوم القيامة، فسمى باليوم الآخر لأنه لا يوم لا يوم للحساب الخلاائق بعده، وهذه من عقيدة البعث للمسلم، ذكرت في خطبة الجمعة الماضية الرد على الملاحدة الذين لا يؤمنون بعقيدة البعث، فليرجع إليها إن شاء الله. سيبدأ أولا قال ويتضمن أولا الإيمان بأشراط الساعة بأشراط الساعة قال لما كان اليوم الآخر مسبوقا بعلامات تدل على قرب وقوعه تسمى أشراط الساعة ناسب أن نذكر أهمها لأن الإيمان بها واجب وهو من صلب العقيدة الشيخ هنا قبل أن يذكر تفاصيل الإيمان باليوم الآخر ذكر أولا المقدمات التي تكون قبل وقوع الساعة وسيذكر أشراط, أشراط الساعة وأشراط الساعة الشيخ لن يذكرها كلها وإنما سيذكر أهم أشياء فيها وقد خصصت هذه بكتب أشراط الساعة قد خصصت بمؤلفات خاصة لكثير من أهل العلم مثل ابن كثير وغيرهم من أهل العلم يصنفون في كتب خاصة في أجزاء خاصة في مسألة أشراط الساعة قبل أن نذكر أشراط الساعة ينبغي أن نذكر ضابطين الضابط الضابط الأول وكلا الضابطين كيف نفهم أشراط الساعة فهي بمثابة القواعد لفهم أشراط الساعة الضابط الأول في أشراط الساعة ألا تفهمها حين سماعها فهم الجبرية فهم الجهمية الضابط الثاني أنه لا تلازم بين ذكر شرط من أشراط الساعة أن يكون محرم لا تلازم بين ذكر شرط من أشراطها وأن يكون هو محرم لا بل قد يكون هذا الشرط ممدوحا واضح محبوبا وقد يكون فيه اسم فالضابط الأول ألا وهو ألا يفهم أشرات الساعة فهم الجهمية كيف هذا إذا سمعت شرط من أشرات الساعة فإن فهم الجهمية مثلا فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر لا تقوم الساعة حتى يظهر القلم مثلا فلو سمعت لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر لا تقوم الساعة حتى يتخذ القينات المغنيات والراقصات. واضح؟ يصير للمغنيات والراقصات يصير لهن شأن في البلاد ولهم صوت ولهم سمعة هذه من أمرات الساعة لكن الفهم الج فهم الجهمية في هذا أنهم يقولون فإذا كان من أشرات الساعة لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر إذن نشرب ماذا؟ نشرب الخمر وقدر الله ذلك في الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر شرطا من أشرات الساعة وهذا الضابط السين لا يؤخذ منه حرمة ولا مدح ولا زم إلا إذا كان له أصل في الشرع بالمدح أو الزم يعني شرب الخمر هذا له أصل عندنا في الشرع. بالحرمة وأنه كبير من الكبائر واضح هذا فحينما يقول النبي عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر إذن هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ألا يقع في مثل هذا وإن كان سيقع في فئام من, من الناس فإذا رأيتمه انتشر فاعلموا أن الساعة قريبة واضح إذا النبي عليه الصلاة والسلام يسوق ال... الكلام في أمر أشرات الساعة ليس لأن تقول وتفهم فهم الجهمية بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر إذن نحن نشرب نحن نشرب الخمر الجواب لا فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ساقها نعم هذا إيه هذا سيقع لكن هذا أخبر به رب العالمين نبيه قدرا وحرم رب العالمين في كتابه وعلى لسان نبيه شرعا واضح؟ حرمه ايه؟ شرعا ولا يجوز أن تعارض القدر بالشرع لا يجوز أن تقول إذا هذا وقع إذا هو يجوز لا لا يستلزم من وقوع الشيء أنه أنه جائز فالوقوع لا يستلزم الجواز مفهوم؟ يعني رجل سحر إنسانا هذا وقع بإذن الله الكون لكن لا يستلزم أن السحر جائزا واضح؟ أناس يشربون الخمر أناس يزنون يقتلون عياذا بالله هذا واقع لكن لا يستلزم أنه جائز واضح هذا؟ فوقوع الشيء حكم و. حكمه ماذا؟ حكم سين فلا تنظر نظرة كونية على الحكم الشرعي لأن هذا فهم من؟ فهم الجهمي فيقولون مثلا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل فلو أن رجلا جهمي جاهل يقول لك إيه؟ هذا بقدر هذا بقدر طيب حينما أنا أمسك بهذا الكتاب وأضرب به على رأسه فإن أنكر علي أقول له هذا هذا بقدر صحيح سينكر علي أنا ذاك. لما لأنه محرم علي شرعا أن أضربه مفهوم لكن حينما هو يحتج ويقول إذن هذا بقدر بقدر الله عز وجل فهو ينظر النظر الكونية القدرية وما نظر النظرة وما نظر النظرة الشرعية واضح فمن أمارات الساعة تبرج النساء فهل يستلزم من ذلك أن تبرج النساء يكون جائزا الجواب لا إذن حينما تسمع أشراط الساعة لا تعامل معها تعامل الجهمية يعني مثلا حينما يسمع من أمرات الساعة خروج المهدي وأهل السنة لا يسمونه بالمهدي المنتظر فإننا لا ننتظر فإننا لا ننتظر أحد فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يصلحه في ليلة واضح؟ وأما الشيعة فإنما هم ينتظرونه فبعض كثير من الناس يقول نحن لا ننكر على أحد ولا نعلم أحد ونترك الناس على ما هم عليه حتى يخرج ماذا يخرج المهدي فيملأ الكون عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا هذا فهم ماذا هذا فهم الجهمية الجبرية واضح كمثل ما يقول النبي عليه السلام لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول يكون لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء الزنا والحريرة والخمرة والمعازف هل من قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إذا نشرب الخمر ونسمع المعازف ويقع الزنا ووائل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن طيب السؤال هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمة أقوام يفعلن كذا وكذا وكذا هذا السياق في سياق التحذير أم في سياق الجواز انظر لأصل الشرع فهل أصل الشرع أباح هذه الأشياء الجواب لا الجواب لا فأصول الشرع محرمة لهذه لهذه الأشياء إذن ليكونن يعني هذا سيفشو ويظهر ويقع ولكن احذروا أيها المسلمون ألا تقع في واضح هذا الكلام ألا تقع في أفهم هذا إذن الضابط الأول ألا تفهم فهم أشراط الساعة كما يفهمها الجهمية الجبرية واضح هذا الذين ينظرون إلى القدر ولا ينظرون إلى الشرع لا ينظر إلى الأمر والنهي وإنما ينظر بعين عوراء وهي نظره إلى القدر فيقول مثلا هذا وقع عصى الله عز وجل فحينما تنكر عليه يقول إنما هذا وقع بإيه وقع بقدر الله ذكرنا قبل ذلك كلام ابن تيمي رحمة الله عليه أن يجاب على هذا أولا فيقال له هل أنت علمت ما في اللوح المحفوظ فقرأت واطلعت عليه ثم ذهبت لتعصي فإنك قرأت على في اللوح المحفوظ أنك ستعصي مثلا الساعة المقبلة فإن قلت نعم فأنت كذاب ما طلعت على شيء لأنك لو قلت نعم لحكم عليك بالكفر لأن هذا علم بالغيب واضح ولو قلت لا أنا ما اطلعت على أمر الغيب فيقال له السؤال الثاني فهل أنت مأمور بهذه المعصية أم منهي عنها الجواب سيكون منهي عنها إذا فلماذا لم تستجب للشرع ولماذا احتجت على على أمر القدر أضف إلى ذلك أنك لا تعرف ما في اللوح المحفوظ وما في قدرك إلا بعد أن إلا بعد أن يقع واضح فلو أن رجلا وضع يده في جيبك ليأخذ مالك فأنت ستنكر عليه فلو قال لك إن يدي وضعت في جيبك بقدر الله فيكون قولك ماذا ولكن الله حرم عليك السلقة. واضح فلا تنظر بعين إيه؟ بعين عوراء ولو أن إنسان ضربك وأوجعك لانكرت عليه لما لأنه منهي شرعا فلو قال لك إنه مقدر عليه ستقول له أنت ما تعرف ما يقدر لك إلا بعد أن إلا بعد أن يقع واضح ولكن قبل الفعل أنت منهي عن هذا الشيء وإذا كان مخالفا ومأمور بهذا الشيء إذا كانت إذا كان الطاع واضح هذا الكلام مفهوم؟ إذن الضابط الأول ألا ينظر لأشارات الساعة نظرة نظرة الجهمية مفهوم؟ لا يجوز هذا طيب لذلك مثلا في بعض الناس يطبقون هذا بعض المشايخ للأسف مما يقال عنه من أهل السنة فيقول حينما ذكرت بأنه لا يجوز الجمع بين بين الأعمال بنية واحدة واضح يعني لو أن مثلا إنسان يصوم الاثنين هل يجوز أن يجمع بين صوم النذر وصوم رمضان وصوم مش عارف إيه والكلام هذا يجمعهم في يوم واحد فقط يعني في رمضان جاء يوم الاثنين فصوم رمضان بنية رمضان وبنية صوم النذر الذي عليك وبصوم الاثنين لأنه يوم ولد فيها الرسول كله هذا بنية واحدة الجواب الجواب لا لأنني سأسأل ما الدليل على ذلك؟ لأنها عبادة فهو راح م مخترع اختراع كذا عجيب غريب؟ قال القاعدة قاعدة قاعدة إيه؟ قال القاعدة أن ما جمعه الله قدرا لا يجوز أن نفرقه شرعا. طيب الجواب أولا ما الدليل على هذه القاعدة؟ حينما نأتي غدا إن شاء الله نشرح رسالة للشيخ صالح للشيخ اسمها قواعد القواعد القواعد لها قواعد قبل أن توضع القاعدة واضح ما الدليل على ذلك لن يستطيع أن يأتي بأحد ولا بدليل طيب ثانيا لو أني رأيت أناس يصلون قيام الليل جماعة هكذا كل خميس جمعهم الله قدرا يا فضلت الشيخ نجيبه أو جمعهم الله بإذنه هل نفرق شرعا ونقول لهم لا يجوز ما هو لو قلت نعم لو قلت نعم هذا مذهب الشرع ولو قلت لا نفرق هذا مذهب الجهمين مع أن جمعهم الله قدرا وخذ بقى على ذلك نفهوم خذ على هذا يعني على ذلك فقس فجمع المظاهرات جمعهم الله قدر أن نفرق بينهم شرعا بالمية والمولتوف ده؟ أجيبه ماذا بيقول لا ها نفرق بينهم شرعا لأنه لا يجوز واضح واجب على الحاكم ايه؟ أن يطردهم واضح ويفرقهم هذا شرع فلو على القاعدة إيه لأن هذا قدر هي دي إيه ده ماذا بالإيه وهذا مذهب بالجامعة هذا هو مذهب بالجامعة لكن من الجهل أُتي، نسأل الله السلام عليكم. إذا نرجع لما كنا عليه. إذا الضابط الأول ألا يفهم فهم أشرات الساعة على فهم الإيه؟ على فهم الجهمي. الضابط الثاني أنه لا تلازم بين ذكر شرط من أشرات الساعة وأن يكون مكرونا بحرم تقول هذا شيء من أشرات الساعة، دي من علامات الساعة، لا, لا يستلزم أن يكون هذا حراما. يعني من أمارات الساعة ظهور المهدي هذا ممدوح أم مزموم ممدوح نزول المسيح المريم ممدوح أم مزموم ممدوح خروج الدجال ممدوح أم مزموم, مزموم. واضح هذا الكلام ظهور القلم ظهور القلم يكسر الايه؟ يكسر أمر الكتابة جدا أي واحد ممكن يعمل أي حاجة افهو ماذا أي واحد طائف دماغه حاجة يكتب وينزل ولي ما طابعت البعضو كمان فهم هذا ؟ فظهور القلم هذا هذا يدخله تفصيل هذا يدخله تفصيل لأن القلم قد يكتب حقا وقد يكتب باطلا لكن يظهر الكتابة الكتب تكسر واضح هذا لذلك جعلوا لها معارض فهم هذا ؟ فهذه من أمرات الساعة إذن لا تلازم بين ذكر شرط من أمرات الساعة وأن يكون هو مقروراً بالمزمة لا ليس هذا يعني من أشرات الساعة قال النبي عليه والسلام كسرت الشرط الحكوم واضح كسرت العساكر وكسرت الأمن مش عارف الأمن المركزي والأمن الجيش وأمن وإيه وأمن وأمن وأمن وأمن واضح هذا الكلام طيب هل هذا حرام أم حلال ده قد يكون واجب ليس حلالا فقط قد يكون واجبا لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو حفظ الأمن إلا بكثرة هؤلاء وضعهم في أماكن كثيرة صار وضعهم واجب مع أنه من أشراطي مع أنه من أشراطي الساعة صحيح هذا ولا لا إذن لا تلازم بين هذا الشيء من أشراط الساعة ده من علامات الساعة لا تلزم بين هذا وأن يكون هذا إيه؟ وأن يكون هذا محرما. هنا قضاء الثالث أيضا أن أشرة الساعة هذا غيب، هذا غيب والنبي لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. فالنبي حينما يكون لا تكوم الساعة حتى يقع كذا حتى يكون كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما علم من قبل رب العالمين واضح هذا فالنبي لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول عالم الغيب فلا نفي يظهر نكرة في سياق النفي تفيد العموم إن الفعل نكر يبقى هذا يفيد العوم يبقى دعوم أول خلاص كده فلا يظهر على غيبه أحد هذه نكرة ثانية إذن الله لا يظهر على غيبه أحد وهو المتفرد بالغيب سبحانه وتعالى إلا هذا استثناء يسمى بالاستثناء المتصل إلا من ارتب من رسول الرسول هنا جاءت نكر أيضا واضح فيشمل الرسول الملكي والرسول البشري فجبريل عليه السلام ما يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين فينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام فيخبره بما سيكون أو ببعض ما سيكون واضح إذا هذه عدة ضوابط ينبغي أن تفهم إذا قرأت في أي كتاب من كتب أشرات أشرات الساعة فهم هذا فالضابط الأول ألا وهو ألا يفهم أشرات الساعة فهم فهم الجهمية فتنظر نظرة قدرية ولا تنظر نظرة ولا تنظر نظرة شرعية مظهر هذا فتكون لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل خلاص مش رايحين الدروس مش نتعلم ليه ما خلاص هذا فهم ليه هذا فهم الجهمية وإنما هذا سيقع ولكن عندنا في أصل الشرع الجهل مزموم نعم مزموم حتى عند العوام يزمونه أنت لو قلت الإنسان عمي قح جاهل كده لا يفهم شيء ولا يفقه شيء ممكن حتى ما معرفش يقرأه تقول أنت راجل جاهل ممكن يضربك مع أنه جاهل يعني هو عارف أنه جاهل بس أنت لو قلت له ده جاهل ممكن يضربك أنا جاهل يعني انت بتقول لي فوشي لما انت جاهل اه يعني ما انا مغلدتش لكن يزعل ويغضب صحيح ولا لا ولو هو لو قلت له مع انه ليس فيه هذه السمة لو قلت له انت رجل تفهم وعالي ما شاء الله جميل انت قول بقى اللي انت عايزه ويفرح جدا ويبتسم ويتهلل وجهه مع انه ليس عنده علم في شيء هو رجل جاهل لكن كما قال ابو محمد بن حزم رحمه الله قال كفى بالعلم شرفا ان يدعيه كل من ليس هو فيه واضح ان يدعيه ليس اه الناس كلها متفقة على ان العلم ده حاجة كويسة جدا حاجة جميلة يعني وان الجهل ده شيء مزمون ده اتفاق بين الكافر والمسلم واضح الكبير والصغير الشيخ والشاب والمرأة والرجل فيش حد في ده ابدا لكن عندنا أناس عايزين العلم بأحلام اليقظ بأحلام أحلام اليقظ يريد علما في ذهنه هو زي صاحب العسل عارفين قصة صاحب العسل صاحب العسل كان رجلا ورث جرة عسل من أبيه فجرة العسل دي حاجة كبيرة الجرة مش حاجة صغيرة لا جرة عسل دي حاجة كبيرة كده وجرة من فخار فلما أبوه مات فجلس كده ووضع رأسه على قفه على الأرض وجعل يتخيل وجعل يقول ذكر هذا من الجوز في أخبار الحمقى والمغفل فجعل يتخيل ويقول نعم إذن وكان ورث برضه عصايا إذا سأبيع الجرة والجرة هذه بكذا سأتي بها بثلاث جرار والسلس جرار إذا بعتهم هيجيبولي ست جرار ست جرار ذو العاملين سيكونون كذا وكذا من الدراهم سأشتري بيتا فسيحا وواصلا كان قاعد في يعني سأشتري بيتا فسيحا وأشتري خيلا جديدا وأكل طعاما نضيجا والست جرار سيأتون إذا بيعتهم وانتهيت منهم بست جرار أخر واضح ويكون عندي من العبيد كثير وكثير وأنا أسوقهم وعمل يعمل كده راح مكسر الجر <تصفيق> العسل ويع على الأرض راح بقى يشتغل بقى رجاء تاني يبيع شغل نفر هو دول أحلام اللي إيه؟ أحلام الياكس يقعد مع ابنه كده ابن تيمية بقى ومش لا العلم لا يؤتاه كذا أبد زي ما يقول ابن الإمام الخطيب البغدادي كذا الزهبي في السير قال كلا والله فالعلم لا يؤته المرء حتى يخرب دكانه يخرب دكانه ولا يعرفه أحد ليه مش عارف يروح لفلان ولا يروح لحد ولا يكلم حد منكب على إيه؟ على العلم الشرعي ولا يبقى في بيته دينارا ولا درهما ولا يكون ما اشتهاه أن يناله نفسه في أكله مش عارف إيه ونفسه في كذا لكن ما فيش كل فلوسه ليها على الكتب وطاعه واضح؟ فالأمر ليس بالإيه ليس بالتمني واضح اه ايه وعد زي صاحب العسل ده فهذه عدة ضوابط افهمها قال الشيخ قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها وأماراتها واحدها شرط بفتح الراء وهو العلامة قال الإمام البغوي الإمام البغوي صاحب شرح السنة الشمائل النبي عليه الصلاة والسلام تفسيره من اعظم التفسير تفسير من اعظم التفسير السنية وكانت يقول البغوي وكانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة اذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال نبي عليه الصلاة بعثت ان والساعة كات São وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريبا وما يدريك لعل الساعة قريب فهذا خط خطاب لمن للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن تخاطب الأمة في شخصه أيضا فإن النبي لا يعرفها لا يعرف متى الساعة حينما سألوا جبريل متى الساعة قال مسؤول عنها بأعلم بأعلم من السائل وقال تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون تأتيهم بغتة فجأة يفسر هذا الإمام مسلم كما في صحيحه في الحديث الذي رأى حديث أبي هرير رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقوم الساعة شوف الحديث تقوم الساعة وكلاهما يتجازبان يتجازبان الثوب والثمن عارف يعني ايه يعني واحد بيبيع ثوب ثاني بيقول له عايز اشتري منك مثلا قميص يقول له ده بكذا يقول له ده خلاص خد الفلوس هنا بيديله الفلوس قامت الساعة والله اذا تقوم الساعة تقوم الساعة الساعه وكلهما يتجزبان الايه الثوب والسمى ولقرب وقوع يوم القيامة وتحققه جعله سبحانه كغدي قال تعالى والتنظر نفس ما قدمت لغد قال الحسن البصري معلقا على هذه الآية قال لا يزال ربكم يقرب لكم يوم القيامة حتى جعله غدا بكرا يوم الحساب بكرا حتى جعله غدا والتنظر نفس ما قدمت لغد هو ده المستقبل عايز تكون مستقبلك هو ده المستقبل كما في آخر السورة الفجر هم يا للثانية قدمت لحياتي هو ده المستقبل عايز تجازي مستقبلك وتكونه اعمل اعمال هنا كما يقول إبراهيم النخعي حينما قام من جوار زوجته زوجته الجميلة تركها من على فراشه وقام ليصلي فقالت إلى أين قال أقوم أدخر ليوم القيامة ركعتين أدخر سمى إيه بيدخر شفت الادخار هذا هو الادخار هل فعلت هذا أقرأ آية أو آيتين أو ثلاث أو عشر أو ربع أو نصف جزء ادخرهم ليوم القيامة لأننا الذي علينا أكثر من الذي لنا وهذا هو الإفلاس كما يعرفه علماء الفقه حينما يأتون في باب الحجر والإفلاس فيقولون المفلس ليس الذي ليس معه مال لا قد يكون معه مال قد يكون مليونير ملياردير كما واضح فالمفلس ليس الذي ليس معه مال وإنما المفلس الذي يكون ما عليه أكثر مما له يعني ممكن يكون مثلا مع مليار جنيه في البنوك واضح؟ ومدين باثنين مليار ده مفلس وده لا؟ مفلس صحيح؟ لكن متى يغتر لو كل شيء عمل يبص على المليار بتوعه ده أنا معايا ومعايا ومعايا زي ما احنا بنعمل كده ايه اللي الذي وقعنا في الكسل عن طلب العلم والكسل عن العبادات والوقوع في الشهوات والمعاصي ان انت بتنظر للذي لك فقط ان حضرتك شيخ صاحب اللحية تقوم تصلي الفجر وتصلي الصلوات وممكن تكرأ لك شوية كرآن ممكن تحضر لك مجلس علم تحضر ما تحضرش مرتين ثلاثة وتحضر الواحدة الرابعة ومتحضرش خمسة ستة لكن ايه انت راجل شيخ وما بتعملش معاصي وما بتعملش كبائر ده اللي ليك انت بقى ما شفتش اللي ايه ما بتحسبش اللي عليك لذلك ربنا ن... الله عز وجل اخبرك ونبهك وحذرك احصاه الله هو اللي هو ايه اللي ليك ولا اللي عليك اللي عليك احصاه الله هو نسوه احنا بننسى اللي علينا لكن بنفتكر اه نتذكر اللي لنا ده أنا بعمل ورحت ورحت العمراء ورحت الحج ورحت ورحت كذا وكذا وكذا ده بيفتكر اللي لي لكن لا ينظر إلى الذي لذلك أتدرون من المفلس قالوا أخذوا الكلام على الظاهر الذي ليس له درهم ولا ولا دناه قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة يبقى رصيده موجود ولا لا عنده رصيد بصلاة وزكاة وصيام وحج وقد ضرب هذا ده بقل عليه وشتم هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا ودل عليه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت في النار يبقى اللي ضيعه انه هو ظن اللي ايه على طول بيتذكر ولا يتذكر الا الذي الذي تحت يديه وهذا خطأ وانما ينبغي ان تنظر في الذي في الذي عليك كما قال ابراهيم النخي رب حسنة ادخلت العبد النار افهمها من هنا بقى وربما سيئة أدخلت العبد الجن كيف هذا فإنه يتذكر السيئة التي كان يفعلها والمعاصي التي يفعلها فيجدد ويحدث توب لله ويطيع ربه ويجتهد في الطاعة كلما تذكر المعاصي اجتهد في الطاعة أكثر كلما تذكر اجتهد أكثر حتى أخلص واتبع ودخل الجن فكانت السيئة سببا فيه للجنة. والثاني يعمل الحسنات. فيعجب بها فيدخل بها النار. فكانت حسنة ولكن ادخلته النار. لماذا؟ لأنه يعجب بها يرائي بها مفهوم؟ لذلك هذا خلاصته باب الانكسار اللي بيذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. فاوع تفتكر اوعى تتذكر دائما الذي لك. وإنما دائما تذكر الذي الذي عليك، لأن الشيطان يحاول أن ي أن يسلط الضوء كله ونظرك وقلبك وجوارحك إلى الذي لك، ولا يسلط أبداً على الذي كان عليك من المعاصي، لأنه لو ذكرك بهذه المعاصي، إذن أنت ستحلستوبة وتضطر إلى فعل الإيه <تصفيق> طاعات. ذلك افهم هذا جيدا. فلا تنظر إلى ملك ولكن انظر إلى ما انظر إلى ما عليك حتى لا تأتي يوم القيامة تكون مفلسا تدخل نارا لا طاقة لك بها افهم هذا جيد قال ولقرب وقوع يوم القيامة وتحققه جعله سبحانه كغد قال تعالى والتنظر نفس ما قدمت لغد والغد هو ما بعد يومك، وقال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لماذا يرونه بعيدا؟ يأمل، ولكن أنت لا شأن لك حينما يسأل إنسان أو الساعة أمت، طب أشرطة الساعة أمت، هو إحنا في أشرطة الساعة ولا أشرطة الساعة ذهبت أم آتية؟ لا شأن لك، ونما عليك أن تعمل، اعمل الآن، فإنك إن ماتت قد قامت قيامتك. لا شأن لك بهذا لذلك الدنيا سلاسة أيام يوم مضى إن كان زنبا فاستغفر الله منه فإنه قد مضى ويوم آت لم تمر عليه بعد فلا تشتغل به ويوم أنت فيه فاعمل فيه هذه الدنيا كلها واضح لذا جاء الرجل قال متى الساعة قال وماذا أعددت لها فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه على السؤال وإنما نقله إلى حقيقة القول أنزل للحقيقة دعك من متى متى الساعة ما شأناك به متى الساعة لا شأن لك به وإنما عليك أن إيه أن تعمل ماذا عادت لها هذا هو الأصل وقال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وروى الترمذي وصححه من حديث أنس مرفوعا وعست أنا والساعة كهاتين وأشار بالسببة والوسطى وفي الصحيح عن ابن عمر مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب إلى مغرب الشمس وفي لفظ إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب إلى غروب الشمس يعني أجلكم أقصر بكثير من الأمم قبلكم واضح الأمم قبلكم كان أجلها طويل كان ممكن الرجل يكون عمره كثيرا جدا واضح وليس هناك دليل على أن نوح عليه السلام حينما مكث في الدعوة فقط تسعمائة وخمسون عاما أن طيلة العمر هذا خاصة بنوح لا ليس هناك دليل بذلك. بدليل وما آمن معه إلا قليل واضح ولكن عمركم أنتم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عمر أمتي ما بين الستون والسبعون وقليل ما يتجاوز ما يتجاوز ذلك لذلك في صحيح الإمام البخاري قد أعذر الله عبدا بلغ من العمر ستون عاما ستون عاما قال ولما كان أمر الساعة شديدا كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أشراطها وأماراتها وأخبر عما يأتي بين يديها من الفتن ونبه أمته وحذرهم ليتأهبوا, ليتأهبوا لذلك واضح هذا لا تنشغل بهذا لا قال ابن مسعود رضي الله عنه قال فإن الشيطان إذا كان بين منشغلين وبين ذاكرين لا يوسوس للذاكرين وإنما يوسوس للمنشغلين فينشغل بهم الذاكرين فانشغل الاثنين خليك معني. قال أما وقت مجيئها أي يوم القيامة فهو ممن فرض لله تعالى بعلمه وأخفاه عن العباد لأجل مصلحتهم ليكونوا على استعداد دائم كما أخفى سبحانه عن كل نفس حتى إخفاء وقت الساعة ابتلاء فأنت مبتلى حتى في إخفاء يوم يوم القيامة في إخفاء يوم موتك واضح يعني سؤال لو واحد جي قال لك مثلا ان انت هتسافر معه مثلا تشتغل وقال لك جاهز نفسك انا معرفش انت واضح فممكن اتصل بك في اي وقت اقول لك يلا دلوقتي خلاص فانا معرفش هتعمل ايه بالله عليك تكون مجهز الشنطة بتاعتك ومجهز الاوراق ومجهز كل حاجة وفلوسك وووو كل ما يخصك وتهتم به تكون انت بايه تجهزه منك مش عارف هو امتى لكن ممكن يقول لك ايه حتى ممكن والدتك او والدك يقول لك يا ابني طب ما لسه حتى ما قالكش لك تقول له ايه تقول له والله لكن احنا نعمل حسابنا ممكن في اي وقت يتصل بيه يقول لي يلا دلوقتي فلو تأخرت ممكن يسيبني واضح وانا محتاج الشغل ده جدا بنعملها لأهل الدنيا صحيح ولا لا اه فأنت أيضا اعمل هذا للآخرة فأنت لا تعرف متى متى يومك متى ساعتك فهذا تجهز إيه تجهز له لذلك احرص على أن لا تكون في حالة يغضب عليك فيها ربك لعلها تكون هي حالة موتك قال ليكون على استعداد دائم كما أخفى سبحانه عن كل نفس وقت عن كل نفس وقت حلول أجلها لتكون دائما على أهبة الاستعداد والانتظار ولا تتكاسل عن العمل قال العلامة السفريني ثم علم أن أشارات الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة وقسم ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في زيادة حتى إذا بلغ الغاية ظهر والقسم الثالث وهي الأمارات الكبيرة التي تعقبها الساعة لذلك تقسيم الأشراط أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى ليس تقسيما شرعيا أي ليس تقسيما من النبي عليه الصلاة وإنما هذا تقسيم اصطلاح من من أهل العلم واضح بين هذه أشراط صغرى أو هذه أشراط كبرى لكن هذا التقسيم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إيه هذا ليس فيه نص عنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الإمام الألباني رحمة الله عليه في مجموعة فتاوي قال بل لا يزال قال والأمرات الكبيرة التي تعقبها الساعة وأنها تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها فالأولى أعني التي ظهرت ومضت وانقضت منها بعث النبي عليه الصلاة والسلام اثنين وموته ثلاثة وفتح بيت المقدس ومنها قتل أمير المؤمنين عثمان كما ذكر هذا حزيفة قال حزيفة رضي الله عنه أول الفتن قتل عثمان. وذكر الحروب التي وقعت بين المسلمين بعد ذلك وظهور الفرق الضالة كالخوارج والرافضة. ثم قال ومنها خروج كذابين دجالين كل منهم يدعي أنه نبي. كل هذا كل هذا ظهر ظهور الفرق وظهور الأحزاب. وظهور أهل البدع واضح؟ كل هذا قد ايه؟ قد ظهر لذلك الإمام الصبوني أبو عبد الرحمن الصبوني صاحب عقيرة السلف أصحاب الحديث قال وقد شرحناها بفضل الله في خمسة وعشر المحاضرة قال فإذا رأيت قلة العلم وأهله فعلم أن هذا قد أخبر النبي به فإن من أمارات الساعة لاحظ الحديث بيقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكسر الجهل وهو بيتكلم عن أهل البدع ثم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل قال وهذا في أهل البدع واضح ويكسر الجهل لأن من أسباب البدع الجهل واضح هذا ومنها زوال ملك العرب رواه الترمذي ومنها كثرة المال رواه الشيخان وغيرهما ومنها كثرة الزلازل والخسف والمسخ والقذف كثرة الزلازل هذا واضح وكذا الخسف أن يخسف بشخص أن يخسف ببلدة أن يخسف بمكان هذا موجود وظهر وكذا المسخ والمسخ ابن القيم رحمه الله يقسمه إلى قسمين مسخ حقيقي ومسخ معنوي فقد يمسخ القلب وتراه إنسانا ولكن قلبه ممسوخ مسخ خنزير فلا يغار على حرمة بيته كمثل طالب علم كسول في طلب العلم لا يغار على دينه وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيرى كل هذا الذي يحدث ولا يحرك له ساكنا كي يتعلم دينه فهذا أيضا من الدياثة هذه الدياثة لكن دياسة في العلم واضح فالقلوب قد تمسخ وكذا الوجوه قد تمسخ واضح والقذف وهذا ظاهر جدا حتى صار القذف في المحاورة في الكلام الرجل يحاور أخاه فيقذفه بأمه يقذفه بأبي يسبه حتى في الكلام ويسمون هذا هذا ضحك مع بعضهم البعض قال وغير ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمارات الساعة فظهر ومضى وانقضى الثانية الأمارات المتوسطة وهي التي ظهرت ولم تنقضي لم تنتهي بل تتزايد وتكثر وهي كثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع رواه الإمام أحمد والترمذي والضياء المقدسي من حديث حزيفة واللكع العبد والأحمق واللئيم فاللئيم هذا يكون أسعد الناس بالدنيا لذلك تجد يقولون الطبقة العليا الطبقة العليا من هي الطبقة العليا؟ طبقة نجسة طبقة الممثلين والممثلات بكل هذه الطبقة العليا وحبز لو أن إنسان رأاه في الطريق نفسه ويتصور معه ويموت يتصور معه ولو تصور معه مش عارف يعلقها فين ده تصورت مع فلان واضح وإذا رأاه كأنه يعني رأى الأمل واضح كأنه ويكأن مثلا رجل رأى أبو بكر رضي الله عنه واضح فيأخذه بالأعناق وووو إلى آخره قبحهم الله جميعا الناس الله أن يتوب على أصوات المسلمين تجد امرأة راقصة متهتكة واضح انحلال هذه المرأة مش عارف ما ما تريد أن تكتب تكتبه ومش عارف وياخذ معها حديث صحفي هنا وموسل يأخذ معها حديث صحفي هنا والصحفيون يفضلوا قاعدين تحت البيوت بتاعهم يمكن ينزل ولا يمكن يطل من البلكونة ولا الشباك أخذوا صورة واضح أصير أنا بها رجل في الأفاق كل هذا الكلام ظهر واضح مع أنهم شوية سفلة لا يقومون مقام النع ولكن هذا لضعف الإيمان عند الناس لضعف الإيمان عند الناس صار هؤلاء حتى لوقت قريب كانت عمل مهنة التمثيل هذه مهنة خبيثة يستعر منها الممثل نفسه هذه الصورة كانت مهنة خبيثة وكان القضاء في القاضي مثلا في لقرابة سنة خمسين عشان خاطر رحمة ستين واضح كان القاضي لا يقبل شهارة الممثل يقول له انت تشغل ايه يقول له مشخصاتي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 فكان في سنة خمسين هو بيمثل في سنة خمسين أو ستين هذا الممثل هرب من أهله وغير اسمه وغير سكنه ليه لأن أهله توعدوه أنهم إذا رأوه قد يقتلونهم ليه لعشان يشتغل في التمثيل طبعا عند الوقت اللي يشتغل في التمثيل ده, ده, ده خلاص ده, ده عدة ده أنا ابني بيطلع في التلفزيون مفهوم؟ ابني بيطلع في التلفزيون صار الآن المغنيين والمغنيات لهم لهم صولة ولهم شوكة نفهوم آه هذا فلان المغني الفلان والتصوير والكلام والجرائد والمجلات ضعاف الإيمان إذا رأوا هؤلاء تنشرح صدورهم وإذا ذكر الله وحده مأزت كلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم, إذا هم يستبشرون واضح؟ فنسى الله السلام قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لقَعَ أبْنِ لقَعَ، هو لقَعَ وَأَبُو لقَعَ، ومن الأمارات قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي عن أنس الجمر الجمرة هي الحجارة التي توقدت نارا توقدت نارا حجارة تتوقد في النار حتى يكون مظهر الحجارة نارا هذه تسمى بالجمر هذه الإنسان اصلا لا يستطيع أن يقترب منها فضلا عن أن يمسك بها فضلا عن أن يقبض عليها يعني ممكن بس أنت لو قربت ما تستطيع مفهوم حرها شديد تبعد لكن ممكن لو حبيت تلمس برضو هذا صعب جدا لو أحببت حب... أن تضعها على كفك فقط هذا صعب جدا ممكن كفك تزل ترح رميها، فما بالك إذا قابض عليها وممكن يقبض عليها برضو يسيبها ما يقدرش فما بالك إذا قبض و... ولا يزال يستمر على قبض إيه على قبض هذه الجمعة وهذا يختلف باختلاف القوة والضعف يختلف باختلاف القوة والضعف واضح؟ لذلك الإمام أحمد ذكر ابن مفلح له أثر والإمام ابن مفلح حرصوا على كراءة كتبه هو تلميذ ابن تيمي رحمه الله عليه ابن القيم يقول هو أعلم الناس بكلام شيخ الإسلام ابن ثيمية ومتوسع جدا في علمه بكلام الإمام أحمد في اكتاب الأدابة الشرعية ذكر أثر عن الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله قال ليأتي على المؤمن زمانا يكون فيه كالجيفة نعذرة ليأتي على أهل السنة زمان يكونون فيه كالجيفة أنا عدت أفكر في كلمة كالجيفة طب يعني إيه أنت لو مردت بهذه الجيفة رائحتها كريهة جدا فتضطر إن أنت تقترب منها أم تبتعد فالناس يبتعدون عنها. فيش حد يعرف يقرب منه الربوش منه أبدا، هو ليس في رأيه ولكنهم لا يريدون ما معه، واضح، فيضطروا إلى البعد، هذه من هذه الجهة أن الناس يبتعدون، ولا يقتربون، واضح، ولا يحب أحد أن يقترب من هذا، لذلك الإمام أحمد قال إيه لا يكونن لا يأتي على أهل السنة زمان يكون مفيه كالجيفة في الناسه. يبتعدون حتى لو رأىك إنسان في مكان ممكن يسيبك ويعدم الشرعات واضح؟ أو يمشي كده ويحطوش في الأرض عشان ما تشوفوش مساء ولا حاجة صلى الله السلام، اللهم استعرق. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس حتى يتباهى الناس في المساجد لذلك القابض على الجمر هذا صعب جدا كما ذكرت لك كالقابض شبيه. هذا لا يستطيع قد لا يستطيع أن يثبت عليه على قبضها لذلك كل هذه الفتن التي حول الإنسان سواء كان من شبهات سواء كان من شهوات أنت إذا يممت وجهك لأي مكان في أي حتة حتى وإنت أعط في بيتك ممكن تجيلك الشبهات والشهوات والفتن ممكن تباعد في بيتك مثلا تجيلك رسالة في التليفون ها الرسالة دي إيه ادخل واعرف نجمك ايه هذه من الفتن من البلايا. اعرف نجمك ايه نجمك كذا ونجمك كذا وتعرف ايه اللي يحصل لك النهار مفهوم طبعا انت لو حبيت تعرف ايه اللي هيحصل لك النهار ده معتقدا زلك هذا كفر اكبر من اتعرف فصدقه بما يقول فقد كفر بانزل على محمد يعني انت مرح طلوش لا ده هو اللي ايه وانت في شعب من شعاب بيتك واضح كاف على خيرك شرك أيضا تأتيك الفتن يعني كنت قاعد رسالة تفتح الرسالة لا يقول لك إيه واحدة إذا كنت تريدين أن الناس إذا كنت تريدين شوفي الكلام إذا كنت تريدين أن الناس يشعرون منك بالجمال فادخلي واسئلي الدكتوره مش عارف مين والتصل بالرقم مش عارف مين طيب النساء ضعاف الكلوب المرأة قلبها ضعيف جدا فممكن تروح متصل طبعا عمل ايه بقى عشان الناس يشوفوني بقى جميلة ويشوفوني مش عارف ايه والكلام ده هذه ايضا من من الفتن وده ياخدك حتى تذهب مش عارف لسينما وده ياخدك حتى تذهب مش عارف للشاطئ، وهذا خذك حتى تذهب مع امرأة وامرأة مثلا فاتنة مفتونة تريد أن تفتنك في دينك ومن جهة الشبهات الخوارج والصوفية والشيعة وا وا وا. ومن جهة الشبهات من جهة الكفرة من النصارى وا وا وا. ومن جهة ضياع المعين على السنة يعني مع كل هذا قل أن تجد من يعينك على دينك وعلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام فمع كل الشبهات والشهوات مع قلة المعين أو انعدامه واضح أو انعدامه فأنت وحدك أنت وحدك لذلك لا ينجو المرء إلا إذا دعا كما يقول حزيفة دعاء كدعاء الغريق لذلك ينبغي أن تثبت على أمري على أمر دينك فإنما هي ساعات وستموت استرحل إلى ربك تبارك وتعالى واضح وكل هذا سينضي لذلك قال تعالى لا تكلف إلا, إلا نفسك واضح إن استطعت أن تنصح أحد أحرد المؤمنين وهذا ليس في الجهاد فقط فإن العبرة بعمل اللفظ لا بخصوص السبب فإنت تنجو بنفسك لذلك نحن نتعلم لما كي تنجو بنفسك لننجو بأنفسنا واضح استطعت أن تنصح غيرك وتدعوه إلى الخير فأنت في جهاد أنت في جهاد وإن لم تستطع وليس عندك القدرة وما تريد وإلى آخر فإنما عليك أن تنجبي نفسك تعلم العلم الشرعي لأن هذا هو الذي ينجيك بخلاف ذلك لن ولم تكون لذلك الناس كثير تغيرت حتى الملتزمون الذين هم الأصل أن يكون هم الذين يؤثرون في الناس تأثروا كثيرا بالناس تجد للأسف ملتحي ليس هيئته هيئة أهل السنة، ولا تعاملاته معاملة السلف، ولا طريقة كلامه طريقة السلف، مفهوم؟ في الكلام وفي الحوار وفي المناقشة وفي الهيئة والمنظر، واضح؟ تجد مسخ من كثير من الناس للأسف، المفترض منهم أنهم هم الذين يؤثرون في يؤثرون في الناس، تجده يتكلم مثلهم. طريقته مثل العوام لما لأنه تأثر بهم مع أن الأصل أنك أنت الذي تؤثر وإن لم تستطع أن تؤثر في أحد فلا تأثر أنت فهم يعني بعض الناس بعض الإخوة تتصل طيب بعد إذنك ممكن بس تتصل كمان وقت كده قليل لأنه مجهول فبيقول لي طيب نصايا وكلمك ايه نصايا له نصايا ايه يعني ايه نصايا يعني هو مثلا هل هل مثلا الجماعة بتوع الوقت بدل الفانتوم ثانية شافوا حاجة اسمها نصايا فانتوم ثانية ثانية دقيقة الساعة في نصايا له ايه نصايا دي يعني ايه نصايا قال لي اه معليش تعرفش في لغة حضر الشيخ لا معرفش لغة إيه قبح الله وزيل لغة قال لي طيب خلاص نص ساعة وهكلم مع حضرتك أنا يعني أنا هذا أعرفه بفضل الله يعني ممكن كده يكون عند بصمة صوت ممكن أسمع الإنسان لو رأيته وكلمته ممكن أسمعه صوته أعرفه هذا أعرفه صاحب لحية جميلة مهزبة وجهه يعني مبشر بخير ويلبس القميص ويقصره ونصا هذا ما يصلح يا ما ما يصلح بي. يعني لا تتأثر بإيه بمعاملات العوام لا تتأثر بمعاملتهم وإنما عليك أنت أن تؤثر فيهم بأخلاقك لذلك عذروني لو أن رجلا يركب مثلا سيارة ميكروباز. وهذا رجل عام فهناك شيء لم يعجبه فجعل يعلو صوته ومش عارف يشوح بإيده ويعلب صوته ويشتم هنا ويعمل هنا الناس تعمل في إيه هيقول له طب عليش طب إهدأ وخلاص انتهى الموضوع ولن يستغربوا ولن يتعجبوا مما فعلوا لأنه عام لكن لو شيخ عملها بل لك شوف الشيخ فاستنكروها منه لما لأن الأصل أنه قدوة لغيره فيه يقول لك بص الشيخ شايف الشيخ عمل إيه؟ طب ده ينفع ينفع لعمله واضح والعوام عندهم السيئة عم يقول لك كل الشيوخ كده هذا خطأ ليس كل الشيوخ هكذا إذ أن أصابعك ليست أصابع اليد الواحدة ليست كمثل بعضها البعض واضح هذا من البلاية أيضا مفهوم هذا من الانشغال أيضا فإفهم هذا جيد فلو أن الناس رأوك أنت لا تمثل نفسك صاحب اللحية الملتزم لا يمثل نفسه إنما يمثل, يمثل الناس جميعا يمثل أمته جميعا لذلك أي إنسان يقول لك أنا شوف شاف جميع الملتحين بنقول له التحي وفعل أخلاق أفضل من هذه وأرهم السنة على الحق واضح؟ لو أن مرأة منتقبة فعلت شيئا مشينا الناس سينكرون عليها بخلاف المرأة الغير منتقبة واضح إنما سيقولون شئ في المنتقبة طب ذي مفعل تعملو لما لأن الناس ما ينتظرون منها أن تفعل إيه أن تفعل هذا إذا الناس من هذه الطريقة تفهم أنك لا تمثل نفسك وإنما أنت تمثل أمة الإسلام في شخصك أنت لذلك ممكن السيئة لك أنت تكون مضاعفة أكثر من العامي. يعني بعض الناس بقول له يا بني أنت رايح دلوقتي مش عارف رحلة فين ومش عارف بسين فين وهذا فيه نساء متبرجات ومعاصي يقول لي طب والله يا عم الشيخ ده أنا شفت واحد واضح والرجل ده لحي تؤدي كده عمال يلعب مع البنات ويهزر معهم ويكلم معهما وده شيخهم فكان جوابي ماذا طبعا الواحد يستحي لكن كان جوابي أنك لا تتبع ولا تقتدي بأحد إلا بنبينا محمد هذه الكلمة التي أريد التي هي عندي واضح فإن الشاب هنا قلبه قوي لما وجد من لما وجد الشيخ ومنقش غيره مع أن فيه شباب كتير ورجالة كتير مش ملتحين لكن لم ينتقي إلا, إلا الشيخ ليه؟ هو عنده هذا الرجل قدوة عشان كده حتى التحزب يصل لناس يقول لك ما هو لو كان غلط ما كانش الشيخ ده عملها لو كانت غلط ما كانش الشيخ الفلاني عملها ما كانش الشيخ الثاني قالها فالجواب ليس لنا أحد نقتدي به ولم يتعبدنا أحد بالاكتداء به إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لذلك احرص على أن تكون مفتاح للخير مفتاحا للخير لا تكون من مغاليق الخير مفتاحا للشر واضح فإن خير الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر واضح فبأفعالك وأنت في الطريق وأنت في المسجد لا تظن أن أحدا لا ينظر إليك لا بل إن الناس يقتدون بك ولو أن هناك عاص يستحي من معصيته أمام الناس فلو أنه رأى كأنت تفعلها لقوي قلبه على المعصية يعني ممكن دلوقتي تشوف شيخ قاعدين على أهاوي شيخ ولحيته وبيضة وممكن يكون لبس غطرة كمان وقاعد على أهوة وقدمه مش عارف تربيزة وشيخ تاني قاعد جنبه وممكن كمان الموضوع يتطاول إلى الطاولة والشطرنج بقى ونقعد مع بعض مفهوم وممكن الأمر يتطاول إلى شرب شيشة مثلا مفهوم هذا كله مرئي هذا مسخ هذا كله موجود مفهوم هذا الذي يجلس على هذه المقهى هذا يقوي قلب من هذا يقوي قلب العام يعني ممكن ده لو واحد مثلا عامي بيشرب مثلا شيشة ولا حاجة وشاف شيخ قاعد جنبه مثلا ممكن يكسف ولا حاجة. حتى في نفسه لكن لو لأه هو بيشرب ده يحط رجل على رجل لما قوي قلبه مفهوم فافهم هذه المسألة فأنت لا تمثل نفسك إنما أنت تمثل تمثل أمة الإسلام في شخصك فقد يكون تكون معصيتك وأثامك أكثر وأشد من أشد من هذا العام لماذا؟ فإن الناس لن يقتدوا به ولن تقوى قلوبهم على المعصية به وإنما ستقوى قلوبهم على المعصية بك أنت واضح هذا كلام فافهم هذه الأمور ولا تأثر بالمجتمع وإن لم تستطع أن تؤثر فيهم فلا تأثر أنت به وإلا لم تستطع أن تزيل المنكر زل أنت عنه. واضح وكل هذا لن يكون ولن تعرفه ولن تمضي عليه إلا إذا علنت أمر دينك في العلم الشرعي عموما واضح ما هنا؟ جزاكم الله خير